ف ا ل ذ ي ن كفروهم المكيدون أ م لهم إ ل ه غير الله سبحان الله عما يشركون و إ ن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون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 ومن الليل فسبحه وادبار النجوم